الله بو <laughs> <laughs> <laughs> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم إن لقد اشترت بك لك شَوَّقْتِ كَلَّتِ دِي طِلْهُهُ غَايَةُ دِي هُوَ يَا وَهُوَ اللَّهُ <تصفيق> الْوَجِيدُ <Isaiah> <تصفيق> <وزيد> وَهُوَ اللَّهُ <تصفيق> <خلاص وزيد> <تصفيق> العرش الله أكبر. <تصفيق> والاخره هي الدار للحق الله اكبر <تصفيق> <تصفيق> ان <لأتردك> لك <فيديد>. قدرت <تصفيق> <تصفيق> وَهُوَالَّذِي أَرْضَى الْوَادُ وَالْوَادُ الْوَادُ الْوَادُ الْوَادُ الْوَادُ هل الله حديث الجنود الذين تقرف تكذب، والله من راطين الحين، بل هو قال المدين، بل Not a